فذوقوا عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر و... الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى الله عليه وسلم وعلى اله واصحابه ما زال الصياق في ذكر الامم السابقه التي كذبت ورسلها وحل الله بها العقوبات المستاقله وفي هذا انذار للمشركين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وتسليه للرسول صلى الله عليه وسلم قد ذكر الله قوم نوح وما جرى لهم ثم ذكر ثم ذكر عادا وعاد قبيله تسكن في الجنوب الشرق من جزيرة العرب في الاحقاف وكانت بلادها, بلادها طيبة وهم أقوية في أبدانهم زادهم الله في الخلق بسطة وقوة وكبر أجسام إلا أنهم كانوا يعبدون الأصنام فأرسل الله إليهم نبيه هودا عليه السلام يدعوهم إلى الله وينهاهم عن الشرك ويحذرهم من العقوبة إن لم يستجيبوا ويذكرهم بما جرى لقوم نوح من قبلهم إلا أن هذا لم يجد فيهم وعصوا نبيهم نوحا هودا عليه السلام وهددوه وتوعدوه بآلهتهم أن, أن تأخذه وأن تمسوا بسوء واقتروا بقوتهم وقالوا وما نحن بمعذبين سواء علينا اواعظت ام لم تكن من الواعظين يقولونه لهود عليه السلام ان هذا الا خلق الأولين وما نحن بمعذبين وقالوا من اشد منا من اشد منا قوه تروا بقوتهم فلما قامت عليهم الحجة ولم يبق لهم عذر أرسل الله عليهم الريح العقيم ومع هذا لما أقبلت عليهم لم يخافوا قالوا هذا عارض منطرنا فلما رأوه عارضا مستقبل اوديتهم قالوا هذا عارض منطرنا لأنهم بحاجه إلى المطر وبينهما هم كذلك اذا هي ريح شديدة كذبت عاد فكيف كان حذابي الذي أوقعته فيهم ونذري لما انذرهم نبي الله هود عليه السلام من العقوبة لم يزدجروا ثم فسر العذاب قوله إنا أرسلنا عليهم إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا ريح قوية صرصر يعني باردة شديدة الورودة وقيل صرصر قوية جداً. فهي باردة وقويه أيضا بدليل أنها نزعتهم من الأرض تنزع الناس كأنهم اعجاز نخل منقع هؤلاء الذين يقولون من أشد منا قوة أرسل الله عليهم ريش الطف الأشياء لكنها ريح بارده وقويه فصارت تنزع في الناس وترفعهم الى السماء حتى يتوارى الواحد منهم من شدة الارتفاع ثم تنكسه على راسه فتدق عنقه بالارض فتتطاير رؤوسهم وتبقى اجسامهم الكبيره كانهم أعجاز نخل منقعر يعني قد قلع من الأرض فذهبت قوتهم وأهلكهم الله سبحانه وتعالى إن أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نفس يعني في يوم شؤم شؤم عليهم لا على غيرهم في يوم نفس يعني شؤم عليهم مستمر قيل إنه مستمر يعني مستديم لم ينقطع سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوم وقيل مستمر من المرارة من المرارة أي شديد المرارة في يوم نحس. هي شؤم مستمر، أي متطاول وقيل شديد المرارة، لأنه عذاب عذاب أليم. تنزع الناس هذه الريح، تنزع الناس، ترفعهم إلى السماء، ثم تردهم على رؤوسهم. إلى الأرض تنزع الناس كأنهم معجاز نخل منقع وذلك لكبر أجسانه فأصبحوا خاوين هالكين عن اخرهم فكيف كان عذابي ونذر كيف كان هذا العذاب من الشدة والقوة والاستئصال؟ إنه عذاب لا يقاس ولا تدركه العقول فهذا تهويل لهذا العذاب وهذا عاقبة مخالفة النذر التي جاءتهم من الله سبحانه وتعالى ثم قال جل وعلا ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر سبق تفسير هذه الآية وكررها الله جل وعلا بعد كل قصة في هذه السورة للتنويه بهذا القرآن العظيم الذي هو أكبر معجزة لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم وهو الآية الباقية المعجزة الباقية المستمرة ثم ذكر الأمة الثالثه وهم ثمود. وثموت قبيلة تسكن في أرض الحجر شمالي الحجاز على طريق الذاهب إلى الشام تسمى الآن مداين صالح وكانت بلادا زراعية خاصة فيها المياه وفيها الزروع والنخيل و فهذه القبيلة اغترت بنعمه الله عليها وبقوتها بعث الله اشركوا بالله عز وجل بعث الله اليهم نبيهم صالحا عليه السلام فدعاهم الى الله وحذرهم من الشرك وامرهم لافراد الله بالعباده كذبت ثمود بالنذر النذر يعني بالرسل لان من كذب رسولا واحدا فقد كذب المرسلين كله كذب الثمود بالنذر فقالوا ا منا واحدا نتبعه من السخرية والاستهزاء بنبي الله صالح بشر واحد بشر وهم لا يخضعون للبشر يريدون ملائكه ان ياتيهم ملك من السماء وايضا واحد ما معه أحد يؤيده او يصدقه بشرا منا واحدا نتبع نتبع واحد من الاستهزاء والسخريه يريدون جماعه او يريدون ملائكه تاتيهم ما ينظرون الى الحق وانما ينظرون الى انه واحد فقط ولا ينظرون الى الحجه والبرهان الذي معه بشرا منا واحدا نتبعه انا اذا اي ان اتبعناه لفي ضلال لفي ضلال وهل اشد من الضلال الذي هم فيه يزعمون انهم على هدى وانهم ان تركوا ما هم عليه وتبعوا صالحا صاروا في ضلال والعياذ بالله هذا من انتكاس الفطر في ضلال وسعر أي شر يحذرون من اتباع نبي الله عليه الصلاة والسلام وأن من اتبع فقد ظل ومن, بقي ومن عصاه وبقي على ما هو عليه على هدى فاعتقدوا الحق باطلا والباطل حقا من انتكاس في طارهم. ثم قالوا أُلقي الذكر عليه من بيننا، لا يزالون يسخرون. أُلقي الذكر الوحي عليه من بيننا. لماذا خص؟ لماذا لا يوحى إلينا مثله؟ هذا من باب سكريبه، أنه لم يأتيه وحي. ما الذي خصه؟ ما الذي خصه من بيننا؟ أولطي الذكر عليه من بيننا ثم قالوا بل هو كذاب بل هو كذاب لم ينزل عليه وحي ولم يرسل فخونوه وكذبوه بل هو كذاب أشر من الأشر وهو الكبر الأشر والبطر هو الكبر والقيل والإعجاب من نفس أكذا النبي الله عليه الصلاة والسلام والكذب في من رفض الحق هذا هو الكبر أما من جاء بالحق فإنه ليس ليس فيه كبر ولا تعاظم على الناس وإنما يريد لهم الخير ناصر ناصفا لهم قال هو كذاب اشر أي مستكبر بطر علينا قال الله جل وعلا ردا عليهم سيعلمون غدا إذا وقع بهم العذاب أو في يوم القيامة وسماه غدا لأنه قريب لأنه قريب سيعلمون غدا من الكذاب الاشر هل هو صالح او هم سيتبين لهم هذا عندما يحل بهم العذاب فيدركون صدق نبي الله ونصحه ويعلمون انهم هم هم الكذاب الاشر سيعلمون غدا من الكذاب الاشق انهم هم وليس النبي الصالح الصادق الناصح لهم سيتبين لهم هذا وهذا عام في كل من خالف الانبياء فانه سيندم اذا حل به العقاب سيندم ثم إنهم اقترحوا على على صالح معجزة اقترحوا على صالح معجزة البينة والآية تدل على أنه نبي فأخرج الله لهم ناقة عظيمة من صخرة صماء انفتقت عن ناقة عظيمة فيها اللبن معها فصيلها من آيات الله سبحانه وتعالى فقال لهم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ما بعد نفقتها عليكم ولا على هي اللي تعلفكم هي اللي تعطيكم اللبن تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب ألي فقال سبحانه إنا مرسل الناقة فتنة لهم أي اختبارا لهم فتنة أي اختبار لهم هل يؤمنون أو لا يؤمنون هل يشكرون أو لا يشكرون إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم انظر ماذا يعملون واصطبر عليهم لا تستعجل على ما يصدر منهم من عناد واستكبار إنا مرسل الناقه فتنه لهم فارتقبهم واصطبر ونبئهم ان الماء قسمة بينهم كانوا يريدون على بئر عذبة قالوا لها بئر الناقة البئر عذبة ويستقون منها وكانت البئر لا تكفيهم هم والناقة الناقة تحتاج إلى ماء كثير تشرب البئر كلها فالله جل وعلا جعلها قسمة بينهم وبين الناقة يوم لهم يستقون ويوم للناقة وعوضهم الله عن الماء بالحليب. يحلبون منها ويشربون منها ونبئهم أن يخبرهم أن الماء قسمة بينهم وبين الناقة كما قال تعالى هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم كل شرب محتضى أي كل قسم في يومه فإن, فإن أهله يحضرون فيوم في الناقة تحضر الناقة ويوم الأمة تحضر الأمة وتشرب من البئر كل شرب محتضر أو محتضر يعني ممنوع ففي فالناقة لا تشرب من يومهم وهم لا يشربون من يوم الناقة كل شرب محتور كفروا نعمة الله عز وجل وكفروا بآياته ورسوله فنادوا صاحبهم نادوا صاحبهم واحدا منهم اسم قدار بن سالف وكان جبارا عنيدا فنادوه لدعوه لنحن لعقر الناقة نادوه لعقر الناقة قتلها وقد حذرهم الله كذبت ثمود بطواها اذ انبعث أشقاها أشقاها هو هذا الرجل والعياذ بالله انبعث انتدب والتزم بالفتك بناقة الله تجرؤا على الله سبحانه وتعالى الله قال لا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم تجرى هذا الرجل الظالم فعقر الناقة إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله يحذره ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقرها أي عقرها هذا الرجل ونسب العقر إليهم جميعا لأنهم تمالأوا معه نادوه وتمالأوا معه فكانوا كلهم عقروها المباشر والمتسبب والمتمالي حكمهم سواء فنادوا صاحبهم فتعاطى تعاطى أي اتخذ جميع الأسباب لعقر الناقة تعاطى الأسباب لعقر الناقة فتعاطى فعقر ضربها بالحربة فحقرها وقتلها فتعاطى فتعاطى فعقر أي عقر الناقة وعصى الله سبحانه وتعالى وتجرأ على حرماته قال الله جل وعلا فكيف كان عذابي شدة وبطشا تعظيم هذا وتهويل للعذاب كيف كان عذابي لهم ونذري لهم كيف كان عذابي وندري انا ارسلنا عليهم صيحه واحده صاعقه صاح بهم جبريل عليه السلام صيحه واحده فتقطعت قلوبهم في اجوافهم وماتوا عن آخرهم اخذتهم الصاعقه والعياذ بالله وهي صيحه جبريل عليه السلام بامر الله سبحانه وتعالى انا ارسلنا عليهم صيحه واحدة ما هي النتيجه كانوا كهشيم المحتضر الهشيم هو النبات اليابس المتفتت النبات النبات اليابس المتفتت صاروا كالهشيم اليابس من الشجر فكانوا كهشيم المحتضر المحتضر بالغات من عادة العرب أنهم يعملون حظايف من الشجر اليابس يعملونها لأغنامهم ودوابهم تدخل فيها تدخل فيها لحفظها فهذه الأمة صارت مثل الهشيم اليابس المتفتت الذي يجعل حظيرة للدواب وذهبت قوتهم. لها قوتهم التي يعتزون التي يعتزون بها وكانوا مترفين والعياذ بالله كانوا مترفين كانوا يبنون القصور في الوادي وينحتون الجبال بيوتا وينقشونها ولا تزال مساكنهم الى الان في الجبال المنقوشه المنحوته عبره وعظه لمن يعتبر وياتي بعدهم فكانوا كهشيم المحتضر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر سرر هذه الايه العظيمه تنويها بهذا القران العظيم الذي اشتمل على اخبار الأمم الماضيه والامور المستقبله والاحكام والامثال والعظات هذا قرآن عظيم من لدن حكيم خبير سبحانه وتعالى ثم قال جل وعلا كذبت قوم لوط قوم لوط وكانوا في سدوم شمالي الحجر في سدوم شمالي الحجر في أرض الأرض وكانوا <تصفيق> على شرك بالله عز وجل ومع الشرك كانوا يعملون فاحشة ما سبقهم بها من أحد من العالمين مع الشرك بالله ارتكبوا فاحشة لم تعملها امه من الأمم قبلهم وهي إسيان الذكور بدلا من الإناث التي خلقها الله ازواجا لهم لإعفافهم ولأجل النسل والذرية فهم كفروا بنعمة الله واستبدلوها بالخبيث استبدلوا الخبيث بالطيب كذبت قوم لوط بالنذر شوف بالنذر ما أنهم كذبوا واحدا وهو لوط وهو لوط عليه السلام لأن من كذب رسولا فقد كذب جميع الرسل كذبت قوم لوط بالنذر إن أرسلنا عليهم صيحة واحدة كذبت قوم لوط بالنذر إن أرسلنا عليهم صيحة نعم إن أرسلنا عليهم حاصبا إلا ال لوط نجيناهم بسحر أنذرهم لوط عليه السلام من هذه الجريمة أتاتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين فهم يتركون ما خلق لهم ربهم من أزواجهم ويركبون الشلود القبيح المفسد كذبت قوم لوط بالنذر انا ارسلنا عليهم لترى الله عقوبتهم لما كذبوا لما كذبوا انا ارسلنا عليهم حاصبا والحاصب هو الحجاره الحجاره التي امطرها الله عليهم حجاره من سجيل من النار والعياذ بالله الا ال لوط اي لوط واهله ما امن مع لوط احد منهم لا حتى زوجته صارت معهم ولم يبق معه الا بناته الا بناته الا اهل لوط نجيناهم بسحر قال تعالى فاخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين هو بيت لوط عليه السلام والبقية لم يستجيبوا له كلهم كذبوه عصر إلا آل لوط نجيناهم بسحر فقط السحر سحر آخر الليل عند طلوع الفجر أمره الله أن يسري بأهله أن يسري بأهله في آخر الليل فرارا من العذاب الذي سينزل بهم إلا آل لوط نجيناه وقت السحر نعمة من عندنا أي انجيناه انعاما منا عليه وعلى أهله كذلك نزي من شكر فمن شكر الله عز وجل فإن الله ينجيه من شكر نعمة الله فإن الله ينجيه ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين نجيناهم بسحر نعمة من عندنا كذلك يعني ليس هذا خاصا بلوط أهله وإنما هو عام لكل من شكر الله سبحانه وتعالى فأنه ينجو من العذاب لا نزف. كذلك نجزي من شكر. ثم ذكر أنه مستمر في عنادهم إلى آخر لحظة. والعياذ بالله. استمر في عنادهم إلى آخر لحظة. لأن الله جل وعلا أرسل الملائكة. أرسل الملائكة لإهلاكهم. فمروا على إبراهيم عليه السلام فظنهم ضيوفا فقدم لهم الضيافة فلم يأكلوا ثم أخبروه بمهمتهم ثم إنه جادلهم في قوم لوط لأن إبراهيم عليه السلام أواه حليم قال إن فيها لوطا قالوا نحن أعلم من فيها لننجي أنه وأهله إلا إن امرأته كانت من الغابرين ثم ذهبوا الى لوط عليه السلام ولما جاءت رسلنا لوطا سيء بهم لان قوم كلهم قد كذبوه فماذا يعمل سيء بهم وضاق بهم زرعا وقال هذا يوم عصيب هذا يوم عصيب هو ظنهم انهم ضيوف ايضا وكانوا من اجمل الناس القى الله عليهم الجمال وكانوا شبابا كانوا شبابا مردا فيهم جمال عظيم هذا فتنه لي هذه الامه فلما علم ارسلت امراته إلى <تصفيق> الى هؤلاء تخبرهم بهؤلاء الرجال الذين جاءوا إلى الى لوط وانهم <تصفيق> في غايه الجمال تغريهم فجاءوا يريدون الفاحشه بهم يريدون الفاحشه بالملائكه نسال الله العافيه لكن هذا من الإملة والامهال والاستدراج جاءوا الى لوط يريدون وراودوه عن ضيفه راودوه يعني طلبوا منه ان يخلي بينه وبينهم ليفعلوا بهم الفاحشه ولقد راودوه عن ضيفه وحاصروه وضايقوا وهو يدافعهم وارادوا ان يكسروا الباب ويدخلوا عليهم ويدخلوا عليهم عند ذلك طمعا هوا الملائكة قالوا إنا رسل ربك لن يصلوا إليك فأسر بأهلك فأسر بأهلك بتطع من الليل ف. أخبروه بمهمتهم وطمأنوه أنه لن, لن يصلوا إليه خرج عليهم جبريل عليه السلام ضربهم بطرف جناحه فطمس الله اعينهم ذهبت أبصارهم جميعا ذهبت أبصارهم جميعا في لحظة واحدة على أثر الضربة وقيل طمسنا اعينهم يعني أن الله أزال مكان اعينهم حتى تالنا لا ألا لم يكن لهم اعين والعياذ بالله ولقد راودوه عن ضيفه شوف الابتلاء والامتحان فطمسنا اعينهم بواسطه ضربة جبريل عليه السلام فذوقوا عذابي ونذر ولقد قبحهم بكره عذاب مستقر صبحهم وقت الفجر وقت الفجر والغالب أن العذاب يأتي في وقت الصباح في أول النهار ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر وقال جل وعلا فإذا نزل بساحتهم فساء صباح المنذرين ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر أي دائم لا يخرجون منه أبدا لقد صبحهم بكرة عذاب مستقر أي ثابت ودائم لا محيد لهم عنه فذوقوا عذابي ونذر وذلك بأن الله أمر جبريل عليه السلام فرفع مدنهم على طرف جناحه سبع مدن ملأ بالناس حملها على جناحه عليه السلام إلى أن بلغ عنان السماء ثم قلبها عليهم وأتبعوا بحجارة من سجير اتبع بالحجارة من من النار والعياذ بالله خسف وحجارة لأن جريمتهم من أشرع من أشنع الجرائم فالله عاقبهم عقوبة لم يعاقب بها أمة من الأمم لأن جريمتهم قبيحة شنيعة فذوقوا عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن في الذكر فهل من فقد زمت تفسيرها والحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد على اله وصحبه أجمعين والليلة القادمة ليس فيه درس ومناسبة العطلة والناس يصعب عليهم الحضور، فنعطيكم إجازة الليلة القادمة إن شاء الله أحسى الله إليكم سماحة الوالد يقول السائل كيف نوفق بين قوله جل وعلا في يوم نحس المستمر وقول النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن سب الدهر ليس هذا سب الدهر هذا وصف لليوم ليس هذا سبب للدهر وإنما هو وصف لهذا اليوم الخاص بعاد وليس كل الأيام كذلك نعم فهو نحس عليهم خاصة نعم عسى عليكم سماحة الوالد يقول السائل هل مدائن صالح نسبة إلى النبي صالح عليه الصلاة والسلام حيث إنني سمعت أنها منسوبة إلى شخص اسمه صالح من بني تميم وليست إلى النبي صالح عليه الصلاة والسلام. هذا كذا بل يقول هذا. هي نسبة إلى صالح النبي. نسبة إلى صالح النبي لأنها في البلاد التي نشأ فيها صالح ودع قومه. نعم. احصال عليهم الوالد يقول السائل. قال بعض المفسرين إن مساكن قوم ثامود التي نحتوها في الجبال لم يسكنوها وإنما نحتوها ترف وزينة فقط. فهل هذا صحيح؟ وهل مثله مساكن قوم عاد؟ وش عن هذا هذا تخرص الله جل وعلا يقول فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا فهي مساكنهم نعم أحسن الله أكم من سهولها قصورا الجبال بيوتا نعم أحسن الله عليكم سماحة الوالد يقول السائل هل قوم عاد كانوا يسكنون في أطراف نجران واليمن الله أعلم قوم عاد في الاحقاف في الأحقاف والأحقاف لا, لا تزال بهذا الاسم الى الان قريبا والله اعلم من حضر موت الربع الخالي نعم أحسى الله عليكم الوالد يقول السائل هل نستفيد من قلب الملائكة بقوم لوط حكم قتل من فعل هذه الفعلة وهو أنه يرمى من أعلى شاهق في البلد قال هذا بعض العلماء عقوبة اللوط أنه يقتل على كل حال أجمع الصحابة على أنه يقتل ولكن الكيفية التي يقتل بها اختلوا بعضهم يقول يقتل بالسيف وبعضهم يقول يحرق بالنار وقد حرق ابو بكر الصديق وخالد بن الوليد رضي الله عنهما حرق جماعه من اللوطيه وبعضهم قال انه يلقى من شاهق ويصبع الحجاره كما فعل الله بقوم لوط نعم صلى عليكم سمعه الوالد يقول السائل ما الجواب عمن يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم ليس بأمي بل كان متعلما ويفسر كلمة أمي الواردة في القرآن بكلام آخر والله إذا كان نبي صدق هذا وانكذب قول الله جل وعلا النبي الأمي إن كان نبي صدق هذا المتخرص وانكذب الآية هذا كلام لا يدود ولا ولا يليق. والنبي أمي لا يقرأ ولا يكتب ولهذا لما قال له الملك يقرأ قال ما أنا بقاري قال ما بقاري فالله علمه بدون الكتابة وبدون علمه سبحانه وتعالى بدون الكتابه وعلمك ما لم تكن تعلم والتعليم ليس خاصا بالكتابة الكتابة إنما هي طريقة من طرق التعليم والتعليم له طرق كثيره نعم أحسن الله عليكم سماحه الوالد يقول السائل ورد في قوله تعالى في سوره البقره وقالوا لن تمسن النار الا اياما معدوده وقال جل وعلا في سوره ال عمران ذلك بانهم قالوا لن تمسن النار الا اياما معدودات يقول هل هناك فرق بين معدوده الوارده في البقره ومعدودات الوارده في ال عمران لا فرق بينهما المعدوده والمعدودات لا فرق بينهما قال وهي الايام التي عبدوا فيها العجل الأيام التي عبدوا فيها العجل يزعمون أن الله لا يعذبهم إلا هذه الأيام فقط نعم أحسن الله عليكم الوالد يقول السائل كيف نجمع بين قوله تعالى كذلك نجزي من شكر وبين حديث عائشة رضي الله تعالى عنها والذي فيه أن الخبث إذا كثر فإن الناس يهلكون صالحين وفاسدين هنكروا الذين ينصرون ينقذهم الله اما الذين يسقطون فانهم يهلكون مع مع المجرمين هذه سنة الله عز وجل فالذين ينكرون المنكر ينجيهم الله من العذاب والذين لا ينكرون المنكر ولا يفعلونه ولا يرضون به لكن لا ينكرونه هؤلاء يهلكون مع من من يهلكون ويبعثهم الله يوم القيامه على نياتهم قال تعالى فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس كما كانوا يرسقون نعم أحسن الله عليكم الوالد يقول السائل إن اشتريت شهادة مزورة وتوظفت بسببها علما بأني أمر بعمل فأوديه عن مد <تصفيق> يقول أحصل عليكم علما بأنني أقول يقول إن اشتريت شهادة مزورة وتوظفت بسببها علما بأنني أؤدي عملي على الوجه المطلوب ومعي في هذا العمل من شهادته المتوسطة وأدنى مني وأنا شهادتي التي اشتريتها هي شهادة الثانوية وأنا في حيرة من أمري ماذا أفعل إن تركتها احتجت إلى الناس وهل الراتب يكون حراما وهل الحرام يتعلق بالراتب أم, في أم يتعلق باشترائي للشهادة الغش حرام قال صلى الله عليه وسلم من غشنا فليس منا وهذا غش وكذب وتزوير الا يجوز هذا العمل والذي يراه لك أنك تذهب إلى الجهة التي وظفتك وعملت بهذه الشهادة وتخبرهم بالواقع تخبرهم بالواقع ليعاملوك النظام الذي عندهم ولا تبرى بمسك إلا بهذا أحسن الله عليكم سماحة الوالد يقول السائل إذا رأيت شخصا نائما ومستغرقا في النوم إذا يقول أحسن الله عليكم إذا رأيت أثناء خطبة الجمعة شخصا نائما ومستغرقا في النوم وهو جالس بجانبي فهل لي أن أنبهه بتحريك كتفه دون أن أتكلم معه لا أبدا ما دام أنه جالس فإن أنه لا يضر فتتركه هو. نعم. أحسن الله ليكم سمعت الوالد يقول السائل ما هو الراجح في عقوبة جريمة اللواط؟ القتل على كل حال. القتل على كل حال والخلاف إنما هو في الكهية فقط. هذا لا يضر نعم. أحسن الله ليكم سمعت الوالد يقول السائل ورد أن سورة الزلزلة والنصر وغيرهما تعدل في القر في القراءة ربع القرآن. فهل ذلك صحيح؟ احتاج إلى يثبت من قال هذا فعليه أن يثبت يعني فيه كذب كثير في فضائل السور واحد من الكذابين وضع لكل سورة فضائل من عنده ونسبها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلما سئل عن ذلك قال إني رأيت الناس أعرضوا عن القرآن فاردت أن أرغبهم في القرآن قال له الشيطان هذا فأقدم على هذا العمل فهذا يحتاج إلى وكتب الحديث وكتب التخريج موجودة ولله الحمد فلا تقدم على قبول رواية إلا بعد أن تفحصها من الكتب الصحيحة نعم السلام الله عليكم سماحه الوالد يقول السائل هل الأفضل أن نقول عمل قوم لوط أم اللواط حتى لا ننسب هذه المعصيه الشنيعه الى نبي الله لوط عليه السلام حتى ما نسبتها اذا عمل قوم لوط قد نسبتها الى القوم ما نسبتها الى لوط عليه السلام نعم ما درت هذا عمل لوط نسال الله العافيه ولا يقول هذا مسلم تقول هذا عمل لوط لا هو العمل قومي لوط نعم الله جل وعلا سماهم قوم لوط وما قوم لوط منكم ببعيد سماهم قوم لوط نعم أحسن الله إليكم الوالد يقول السائل هل يمكن قراءة القرآن بلغة مترجمة؟ لا نص القرآن لا يمكن أن يترجم ابدا لانه معجز في لفظه فلا يمكن أن تاتي بكلام مثل كلام الله جل وعلا من اللغات الأخرى إنما يترجم التفسير المعنى ولذلك يقولون ترجمت معاني القرآن الكريم ولا يقولون ترجمت القرآن القرآن لا يمكن يترجم لأنه معجز ولا يمكن ان يعثر على لفظ يقارب أو يقابل كلام الله سبحانه وتعالى من جميع اللغات نعم حس الله عليكم سماحه الوالد يقول السائل هل العذاب يكون حسيا كما في قوم عاد وثمود ام يكون معنويا سبحان الله يكون معنويا وأن تقرا ان الله اهلكهم وانهم كهشيم المحتوط وانهم <تصفيق> أن أنهم كن الخاوية تقول هذا عذاب معنوي هذا عذاب جسمي ومعنوي كله نعم حسناً الله الوالد يقول السائل هل تفسير الشيخ ابن سعدي لا يكفي الاكتفاء به بالنسبة لطالب العلم وما هي مميزات تفسير ابن كثير عن سائر التفاسير؟ ما فيه تفسير يكفي تفاسير كلها خير لكن ما يكتفى بواحد منها. لأنها منها المختصر ومنها المطول فهي يكمل بعضها بعضا فلا تقتصر على تفسير واحد إذا كنت تريد العلم تريد التعلم ومعرفة التفسير لا تقتصر على تفسير واحد تفسير ابن سعدي جيد إلا أنه لا يكفي وإنما هو تقريب تقريب للتفسير تقريب للتفسير وخلاصة للتفسير وهو لا يكفي تفسير ابن كثير يمتاز بأنه يفسر القرآن بالقرآن ثم يفسر القرآن بالسنة ثم يفسر القرآن بأقوال الصحابة ثم بأقوال التابعين هذه ميزته وأنه يجمع بين التفسير, بين التفسير الماثور عن الرسول صلى الله عليه وسلم بالأحاديث الصحيحة والتفسير الماثور عن الصحابة والتفسير عن التابعين فهو تفسير جامع وليس بالطويل مثل تفسير ابن جرير فهو يمتاز بالاختصار ويمتاز بالضبطة وأصول التفسير الصحيحة التي هي ما ذكرنا نعم أحصل الله عليكم سمعت الوالد يقول السائل شخص يقول إن دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم نعم يقول أحصل الله إن دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم لم تصل إلا إلى فارس والروم فقط وبعض البلاد لم تصلها فكيف نتهمهم بالكفر رغم أن دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم لم تصل إليهم ورنا البلاد اللي ما وصلتها دعوه الرسول بينها لنا بينها لنا فهذا تقول غير صحيح دعوه الرسول بلغت المشارق والمغارب وتعالم بها الناس في المشارق والمغارب بواسطه الجهاد والفتوح ثم الآن بواسطه وسائل الاعلام المختلفه التي تبلغ المشارك والمغارب فدعوة الرسول بلغت بلغت الجن والإنس والحمد لله نعم أحسى الله عليكم السرمحة الوالد يقول السائل أنا أعمل لدى شركة تتعامل مع البنوك يقول أحسى الله عليكم أنا أعمل لدى شركة تتعامل مع البنوك م. وتبيع لهم أجهزة الحاسب وطبيعة عملي أنني مهندس صيانة في هذه الشركة مما يضطرني إلى أن أتعامل مع تلك البنوك وأقوم بعمل صيانة لأجهزتهم، فهل في عملي هذا مخالفة لشرع الله تعالى؟ نعم. نعم، أنت متعاون مع البنوك في عملك هذا. عليك أن تنتقل من هذه الشركة إلى شركة بعيدة عن التعامل مع البنوك. نعم. صلى الله عليه وسلم يقول السائل كيف نثبت جريمة اللواط؟ وهل يلزم فيها أربعة شهود كذينة؟ نعم جريمة اللواء كجريمة إلا ما بالإقرار أربع مرة وإما بأربعة شهود وهذا من رحمة الله ومن باب السكر على المسلمين نعم ومن باب حمالة الأعراض من الكلام فيها نعم صلى الله وسلم الوالد يقول السائل هل اعمال الكافر الصالحة قبل إسلامه من تبرعات ومساعده للفقراء تحسب له بعد إسلامه هذا خلاف بين العلماء من هم من يرى أن عمل الكافر أنه باطل ولو أسلم إنما يعتبر له ما فعله بعد إسلامه وبعد توبته وبعض العلماء يقول إذا أسلم وكان يعمل الخير وقت كهره فإن الله يحسب له ما فعله من الخير وقد سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال إنه كان يعمل كذا وكذا قبل إسلامه فهل يعتبر له ذلك؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم أسلمت على ما أسلفت من خير هذا دليل على أنه إذا أسلم يعتبر له العمل الطيب قبل إسلامه وفضل الله واسع سبحانه وتعالى وهذا فيه ترغيب بالإسلام ودعوة إلى الإسلام نعم صل الله عليكم سماحت الوالد يقول السائل انا كنت محرم للعمرة يقول أحسن الله عليكم انا كنت محرما للعمرة ثم استلمت أثناء الطواف الركن اليماني ثم وأنا أطوف فإذا براحة طيب في يدي فهل علي شيء؟ لا يقول أحسن الله عليكم أنا كنت محرم للعمرة ثم استلمت أثناء الطواف الركن اليماني ثم وأنا أطوف فإذا براحة طيب في يدي فهل علي شيء؟ لا لا بأس طيب الركن وطيب الحجر الاسود لا لا سمي ذلك لانك لا تقصد الطيب انت ما تقصد الطيب وانما تقصد استلام الركن واستلام الحجر وتقبيل الحجر أنت لم تقصد هذا ولا يضر هذا نعم احصى الله عليكم سبحانه الوالد يقول السائل استقدم اهل زوجتي لابنتهم خادمه وهم يسكنون تقبل يقول احصى الله عليكم استقدم اهل زوجتي لابنتهم خادمة وهم يسكنون في جنوب المملكة فهل إذا أرادت زوجة الذهاب لأهلها في جنوب المملكة أن أسافر بها ومعنى الخادمة دون محرم وهل علي إثم في ذلك وإلى سرقتمها من تتركون عنده إذا كان عليها خوف إذا كان عليها خوف في بقائها فتذهبون بها لأن هذا أحضر لها وإذا لم يكن عليها خوف ألسانة عندهم ناس مأمونين هتركوها عندهم إلى أن ترجعوا نعم أحسى الله إليكم سماعة الوالد يقول السائل من هم القائلون بأن الإيمان هو المعرفة فقط؟ الجهمية قائلون الإيمان هو المعرفة بالقلب فقط هم الجهمية نعم يقول أحسى الله إليكم ومن هم القائلون بأن الإيمان هو القول فقط؟ كرامية نعم أحسن الله إليكم الوالد يقول السائل ما حكم سنة الوضوء وتحية المسجد في أوقات النهي خلاف بين العلماء لأن سنة الوضوء وتحية المسجد من ذوات الأسباب بعض العلماء يقول تفعل عند وجود سببها في أي وقت وبعضهم يقول إن النافلة المطلقة لا تفعل في أوقات النهي، منهم من عمم النهي، ومنهم من عمم الأمر، وفي له وجه، الذي يعمل سنة الوضوء وسنة تحيه المسجد وقت النهي لا ينكر عليه، والذي يتركها لا ينكر عليه لأن كلا منهما له مستند، والمسألة اجتهادية ولم يتبين فيها الراجح من المرجوح. نعم السلام الوالد يقول السائل ما حكم هذا الدعاء اللهم لطف بنا فيما جرت به المقادير اللهم لطف بنا فيما جرت به المقادير يقول وما الفرق بينه وبين دعاء اللهم انا لا نسالك رد القضاء ولكن نسالك اللطف فيه لا هذا الدعاء في ألطف بنا فيما جرت به المقادير يعني خفف علينا ما قدرته علينا باب التخفيف من الله عز وجل والإعانة من الله عز وجل والصبر والاحتساب فهذا من من اللطف من الله خلاف الجزع والتضجر فهذا من من من المنهي عنه أنك تجزع وتتسخط أو تشكو ما جرت به المقادير نعم. أحسن الله إليكم الوالد يقول السائل بعض الطلاب في بعض المدارس عندما يكبر الإمام لتكبيرة الاحرام لا يكبرون معه حتى يركع فهل صلاتهم جائزة علما بأنهم تركوا قراءة الفاتحة بدون عذر وهل أقول لهم إن صلاتكم باطلة على خطر لكن لا تقول لهم إنها باطلة تقول أخاف أخشى إن صلاتكم باطلة لأنكم تركتم لأنكم تركتم الدخول مع الإمام وقراءة الفاتحة تركتم ذلك متعمدين متعمدين ذلك فيأخشى أن صلاتكم غير صحيحة فاحذروا من هذا أما أنتم بقولون صلاتكم فأقوله لا نعم. أحسن الله عليكم سماحة الوالد يقول السائل صليت مع شخص فاتته صلاة الجماعة في الفجر فأنكر علي أحد المصلين وذكر أن هذا الوقت منهي عن الصلاة يقول أحسن الله عليكم صليت مع شخص صلاة الفجر صلاة الجماعة في الفجر فأنكر علي أحد المصلين وذكر أن هذا الوقت منهي عن الصلاة فيه فهل هذه الصلاة التي تصدقت بها على أخي المسلم جائزة؟ نعم لا بأس بذلك بقوله صلى الله عليه وسلم من يتصدق على هذا فيصلي معه ولم يخصص وقتا دون وقت صلاة ثسماءه صحيحة إن شاء الله وعملا بقول الرسول صلى الله عليه وسلم نعم احصلى الله إليكم سماحت الوالد يقول السائل إمامنا في المسجد يقرأ في صلاتي يقول احصلى الله إليكم إمامنا في المسجد يقرأ في صلاتي العشاء والفجر من المصحف فهل صلاته صحيحة؟ صلاة صحيحة لكن هذا ما يصلح إمام اللي ما يحفظ اللي ما يحفظ ما يقرأ في الصلاة هذا لا يصلح ايمانا لانه يقتدى يد... به في الكسل و به في عدم الاهتمام بالقران فهذا لا يصلح ايمانا نعم عسى الله عليكم سماحه الوالد يقول السائل هل تقبل شهاده غير المسلم تقبل على مثله تقبل على مثله تقبل شهاده الكفار بعضهم لبعض ولا تقبل على المسلم لأنه يشترط في الشاهد العدالة اشترط في الشاهد العدالة والكافر ليس فيه عدالة نعم أحسى الله إليكم سماحة قال الله جل وعلا واشهدوا لوي عدل لوي عدل منكم منكم يعني من المسلمين وذوي عدل أيضا قد يكون مسلم وليس بعدل أيضا فكيف بالكافر نعم احصلى الله عليكم سمحت الوالد يقول السائل ما رايكم في من يقول ان كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى اكثر احاديثه ضعيفه فلا بد من تصحيحه واخراج الضعيف منه ووضع الصحيح بدلا من الضعيف هذا هو الضعيف في الحقيقه اللي يقول الكلام هو الضعيف في دينه وعقيدته الشيخ لا يذكر احاديث الا ولها ما يؤيدها من الاحاديث الصحيحه او من الايات ما يذكرها وحدها يذكرها تحت آيات أو تحت حديث صحيحة والضعيف يستدل به لا يهمل الضعيف اهمالا ويترك ويطرح ابدا لا يعمل به لكن لا يؤسس عليه أحكام وإنما يستأنث به ويتأيد بالحديث الصحيح وبالمتابعات هذا جاهل اللي يقول الكلام هذا جاهل ولا يعرف قيمة كتاب التوحيد ما يعرف قيمة كتاب التوعيه وهذا كما ذكرت لكم لما جاء قضية هجوم الجهال على الأحاديث بالتخريج والتصحيح والتضعيف وهم جهال وإنما ينقلون كلام غيرهم وهم لا يفهمونه أيضا حصل مثل هذا والتشكيك في كتب اهل العلم فيجب أن يحذر من هذا يجب أن يحذر من هذا غاية التحذير نعم أحسن الله عليكم الوالد يقول السائل من هم العلويون وهل هم من الفرق الباطنية العلويون طائفة من الشيعة ويطلق على الذين يؤلهون عليا ويقولون علي هو الله أو هو الإله نعم أحسن الله ليكم سماحت الوالد يقول السائل لدي خادمة ومن الله تعالى عليها بالهداية ولكنها متذوّد يقول أحسن الله ليكم لدي خادمة ومن الله تعالى عليها بالهداية ولكنها متزوجة وزوجها كافر وهي سوف تسافر لزوجها وأولادها فكيف تعمل مع زوجها الكافر؟ من الله عليها إيه؟ بالهداية أيه يقول أحصل الله عليكم ولكنها متزوجة أعجل السؤال يقول أحصل الله عليكم لدي خادمة ومن الله تعالى عليها بالهداية ولكنها متزوجة وزوجها كافر وهي سوف تسافر لزوجها وأولادها فكيف تعمل مع زوجها الكافر هذا يرجع فيها إلى المحكمة لأن العقود والأنكهة يرجع فيها إلى المحاكم. ترجع إلى المحكمة وتذهب إلى إلى الجمعيات جمعيات التي فيها العمل مع المسلمين الجدد الذين يسليمون. فالجمعية تعمل لها العمل المتبع في هذا الأمر نعم الله عليكم سم... مكاتب دعوة الجاليات عندها أشياء من هذه الأمور فترجع إلى أحد هذه المكاتب ويساعدها ويسا... إن شاء الله نعم أحسن الله عليكم سماحة الوالد يقول السائل هل يجوز الأخذ من اللحية أو حلقها؟ وقد وجد من يفتي بذلك. من؟ وقد وجد من يفتي يفتي بذلك. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يفتي بذلك. بل قال أعحو اللحى، اكرم اللحى، أرسل اللحى، وفروا اللحى. لم يفتي بذلك. فالأمر بضده. فناخذ بطول الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. ونترك نوفر اللحى كما أمرنا الرسول صلى الله عليه وسلم. ولا نلتفت إلى من يفتي بالخلافة نعم عصا الله عليكم سماعة الوالد يقول السائل في قول الله جل وعلا والملك على أرجائها ويحمل أرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يقول ما المراد بهذه الآية وما المراد بالثمانية هذا في يوم القيامة إذا انشقت السماء وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها أرجاء السماء وأطرافها ويحمل, ربك عرش ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية وهم حملت العرش العرش له حمل من الملائكة نعم أحسن الله إليكم الوالد يقول السائل أريد الزواج من فتاة ملتزمة ولكن أباها يترك بعض الصلوات فهل العقد بولاية أبيها صحيح؟ العقد يرجى إلى المحاكم وهي تشوف الوضع وتشوف الولي نعم أحسن الله إليكم الوالد يقول السائل ما قولكم في من يقول إذا اتفقنا في أصل الدين يعني التوحيد فليعذر بعضنا بعضا فيما دون ذلك من أمور الدين جميعها لا ما يقولون هذا يقولون يعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا نجتمع على ما اتفقنا عليه ولا يقرون أصل الدين ولا التوحيد يقولون نجتمع فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا به هذا كلامه أما أصل الدين والتوحيد هذا لا يأتي لهم على ذكر ابدا ويقولون هذا يفرق الناس توحيد يفرق الناس فلا تطلبوا من الناس التوحيد أو تأمرونهم بالتوحيد وترك عليه لأن هذا يفرق الناس كذا يقولون نعم أحسن الله عليكم سماحة الوالد يقول السائل ما حكم استعمال العطورات التي تحتوي على نسبة من الكحول على الملابس والصلاة فيها فهل هي نجسة تمنع من صحة الصلاة؟ هذا كثر الكلام فيه ولكن هذا الذي يقال فيه كحول إذا ثبت ان فيه كحول ثبت ان فيه كحول وإذا شرب يسكر هذا خمس إذا شرب يسكر هذا خمر ولو طير يعتبر من الخمر أما إذا كان لا يسكر فليس هو من الخمر نعم العبرة في وجود لمن شربه أو شمه وجود الإسكار هي يسمى خمرا ما قال صلى الله عليه وسلم ما أسكر قليله فكثيره حرام فكثيره حرام نعم أحسى الله عليكم سماعة الوالد يقول السائل هل تحية المسجد في غير وقت النهي واجبة ومن جلس بدون أن يؤديها هل نأمره بأداء التحية هذا أجبنا عليه أول سؤال داكم نعم داكم تنسونه. نعم أحسى الله عليكم سماعة الوالد يقول السائل إذا لم يتحدث العبد بنعم الله تعالى عليه خوفا من العين فهل ينافي عدم شكر النعمة أم أنه يتوكل على الله تعالى ويتحدث بنعم الله عليه فكثرة الأموال والأولاد والأنعام الإنسان لا يترك شيئا من دينه خوفا, على خوفا من العين وخوفا من الناس لأن الشكر من الدين فهو يشكر الله على نعمه ولا يترك ذلك من أجل الخوف من الناس نعم أحسى الله عليكم سماحة الوالد يقول السائل ما هي نصيحتكم لشخص أصبح يتأخر عن الصلاة متعمدا وبحجة أنه إذا كان في الصف الأول قدموه للإمامه وهو لا يجيدها ولا يخشع فيها وربما يخطئ ويتلعتم، فأصبح يتأخر لأن يسمع لإقامة لكي يتجنب الإحراجات. بور بع أول الوقت ويكون في أول الصف، وإذا قالوا له صلي يمتنع يقول لا هم مكرهين ولا مجبرينه. إذا امتنع ما يدورون غيره نعم أحصل عليكم. ولا يفرط في الفضائل ما يفرط في الفلائل خوفا من أنهم يقدمون يقول لا إذا قال لا ما هم جبرين نعم وحسن الله عليكم سماحة الوالد ورد اسئله كثيره تسال عن درس الفجر أسأل الفجر وهل هناك درس فجر غدين إن جاء أحد فيه درس ثم جاء أحد في أمان الله نعم أنت أحسن الله عليكم الله تعالى أعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه